فَأَمْدَدْنَا لَكُمْ مُلْكَ الْقُرَةِ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وَبَشِّرُ الْ المُؤمنِنينََّينَ يعمللونَ الصَّالِحاتِ أََّ لَهُم أََّ لَهُم أَجرٌ كَبيرَا وَأَنَّينَ لا يُؤمنِونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدنَا لَهُم ذاابًا أَلمَا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 وَجَعلنا آيةَ النَّهارِ مُبَصِرَةَ للتَبَتَغُ فَضلَم مِ الرَِّّكُمْ وَلتَلَوا وَللتَلَمُ عَدَدَ السِنينَ وَْحِساب وَكُلَّ شَيئ فَصَّلنَاهُ تَفْصلََا وَكُلَّ إِن سَانٍ أَزَنهُ ط إِرَهُ نُخرجهُ يَومَ القياامَة كتاب القوم سوور اقرأ كتابك كف بنفسسك اليومَ علكَ حسبا مَ تحتدَ فَ إن ما يحتد لنفسه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 وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَقْعُدْهَا كُلَّ الْقَعْدِ فَاتقَاعِدْ مَعْدُومًا مَّحْسُورًا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 كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَمْلوماً مَّدحُوراً فَأَصْفَكُمْ رَبّكُمْ بِالْبَنينَ وَالاتَّقَذَ منِنَ الْمَلائِكَةِ إ ثَا إِكُم لَقولونَ قَوون النظِيمَا وَلَقدَدَ صََّّفْناَا فيِي هذا القرآن لَذذكَّروا وَمَا يَزيدُهُم إِللاا نُفُور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 وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذَ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جديدا.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 قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِفَتُم إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ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 وَلَا قَدَ فَضلناَا بَعْضَّ بِينَ على بَعض وَآتَينَا وَآتَينَا دَودَ زَبُور قُلِدَر الَّينَ زَعمْتُم مِن دُونِه فَلَا يَمكُون فَلَا يَمِكُونَ كَشفَضُِعًاكُمْ وَلَا تَتحولََا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 وَأَتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةَ مُبَصَّرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ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 فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ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 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَوَهَبْنَا النَّبِيّاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ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 إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة مَنْ قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر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 كُلّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فَهُوَ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وَنَحْشرُهُم يَوْمَ الْ القِيامَةِ عَى ووجُهِعُمْ يَبُكْمَ وَصَُّ مَأْوَهُم جَهَنمْ كُل مَا خَبَتْ زِدنَاهُ سَعير ذَلِكَ جَزَاءُهُم بِأََّهُم كَفَرُوا بِآياتِنَا وَقالَاوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْنُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَو أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ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 نزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث على مكث ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا